السلام عليكم ورحمة إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعيبه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلاه ضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشغى الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالةٍ في النار أما بعض فإن من المُفضِع للقلب وإن من المُحَرِّك للشُّعُور أن يتخوَّف الإنسان أن تقوم الساعة ومن عجيب أمر الله دلَّ وعلا أن جعل الله دلَّ وعلا هذا الأمر في المسلمين في كل يوم فهم في الأصل وعلى أصل الفكر والاعتقاد يخافون الساعة بغتا وإنك إذا ما غأيت آية من آيات الله ككسوف الشمس وخصوفها وككسوف القمر وخصوفه فإنك إن غأيت ذلك كان أحظى أن تخافًا أن تقوم الساعة عليك عن دابغٍ وعائشةً وأنسٍ وعمرًا وحُذيفةً وعُبادةً وعمرٍ وعبد الله ولد ابن عمرٍ وابن عمر وغيرهما من أصحاب غسول الله وصل إعدادُهم على ما يزيدُ على العشرين يغون لنا خبرًا عظيمًا حدَثَ لنبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتَ وَلَدُه إبغاهيم عليه السلام وكانَ بالعالية عالية المدينة يُطبَّبُوا فَصَلَّ النبي صلى الله عليه وسلمَ الفَجْرَ الغَدَاتًا وقال لعبدُ الرحمن بن عوثٍ ولنفَرٌ من أصحابِه هَلُمَّ بِنَاء لزياغة إبراهيم يعني ولدَه فذهب نبيُّنا ونفَرٌ من أصحابِه إلى ولدِه فنظر النبيُّ إلى إبراهيم وهو يجودُ بنفسِه وهو يموت فغفعه إليه وضمَّه إلى صدرِه وشمَّه كما جاء بذلك غوايةٌ عنه وقال إنه يُقعقِعُ يعني يجودُ بنفسِه وبكَى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وصحبِه وكان قد نهى عن البُكاء عند الموت يعني الجزع. فقال عبد الرحمن يا رسول الله تبكِي وقد نهيتَنا قال ذاك السَّخَطْ وهذه رحمةٌ وإنما يرحم الله دلَّ وعلا من عباده الرُّحَمَاء وهذه العبرة رحمةٌ من رحمة الله يرحم الله دلَّ وعلا أصحابها فعاد النبي بعدما دفن ولده الى بيته واغلق عليه بابه صلى الله عليه وسلم وكذا الناس فما لبث الوقت الا وحلوله الجو قبل الظهر يعني غاب ضياء الشمس وهو ما يسمى بالكسوف فغابت الشمس غيَّبَها جُرمٌ أو قمَرٌ غيَّبَها جُرمٌ من أجرامِ الكونِ والفضاءِ ساقَهُ الله لتغيِيبِها فخافَ رسولُ الله فخرجَ لما ماتَ ولدُه وكانَ يوماً شديدَ الحر وانكسَفَت الشمس وقال الناس لموت إبراهيم لموت إبراهيم يعني لموت ولد نبينا الأمين كُسِفَت الشمس فخرج النبي فزعًا يجُرُّ ثوبة يخشى أن تكون الساعة فذهب إلى مصلاة حيث يُصلي فصلَّى بالناس حتى انجلت الشمس فبدأ فكبر ثم قرأ فأطال ثم ركع نحوا من قيامه ثم قام فأطال القيام قراءة ثم ركع نحوا من قيامه الثاني ثم أثم الركعة وصنع ذلك في ركعته مرة بعد مرة ثم تأخذ في الرقعة الثانية تأخر عن مقام الإمام نحو المصلين حتى بلغ لما تأخر الصف الذي قبله فتأخر الذي قبله فتأخر كل صف لما يغ من التأخر يأتي من الصف الذي يليه تأخروا جميعاً حتى قام الرسول مقام النساء يعني تأخر الناس جدا. حتى يفاضوا من المسجد وعاد النبي يتقهقه في الصلاة يغدع صفاً بعد صف حتى قام مقام النساء صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ ينفخ ويشتد نفه صلى الله عليه وسلم فتأخذت الصفوف حتى انتهينا يقول الصديق الى موطن النساء ثم تقدم فتقدمت الصفوف حتى انتهى الى مقام صلى الله عليه وسلم الذي يقوم فيه فانصرف الرسول من صلاه حين اضاءت الشمس يعني بعد ما خفت خفتت. ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال في خطبته وقد جمعتها لك من بطون الكتب بركة لذكر كلام رسول الله قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر إنما ينكسفاني لموت عظيمٍ من عظماء الأرض يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته في غراية قال لموت بشر فإذا رأيتم شيئاً من ذلك وانتبِه للألفاظ فإننا نحتاج إليها بعد حين قال لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ لموتِ بشرٍ ولا لحياتِه فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلُّوا حتى تنجَلِي وفي رؤيةٍ فافزعوا للصلاة وللذكر والدعاء والاستغفار وللصداقه والعتاق يا امه محمد يقول رسول الله يا امه محمد وكانما دمع عليه اصحابه وكان كذلك وجمع النساء ايضا فقال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ما من شيء توعدونه إلا قد أوغيته في مقامي يعني في الصلاة قال ما من شيء توعدونه وعدا ووعيدا إلا وقد أوغيته وفي الرواية رأيته في مقامي وفي ذوايةٍ في صلاةٍ لقد جيء إلي بالنار وهو يصلي في محرابه صلى الله عليه وسلم فتقهقض وظل ينفخ صلى الله عليه وسلم فذاك حين جاءت قال لقد جيء بالنار وذلك حينما غأيتموني تأخذ مخافة أن يُصيبني من لفحها صلى الله عليه وسلم فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حظها صلى الله عليه وسلم ينفخ خشية أن يأتي الحظ على أصحابه ينفخ إلى النار يدفعها صلى الله عليه وسلم بنفخه قال وحتى رايت فيها صاحب المحجن اخبني دعدع وواحد كان في الناس يسرق الحديد قال رايته في النار يدغ قصبه في النار كان يسرق الحاد بمحجنه فانفطن له قال انما تعلقت بمحجني وَإِلَّا فَذَهَبَ بِالشَّيْنِ قال وَرَأَيْتُ فِيهَا مُّرَأَةً من بني إسرائيل قويلةً سوداءً حمدلية يعني من حمير وهي موطنٌ هنالك وفي غوايةٍ هي من حمير وفي غوايةٍ من بني إسرائيل قال الحافظُ وحميروا قد كانوا دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة ونسبت إلى قبيلتها تارة صلى الله عليه وسلم قال رأيتها طويلة سوداء تعذب في هرة في قطة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض يعني مما يخرج من الأرض ولم تُطعمها فلا هي سقتها ولا هي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها إلى الأرض تأكل من خشاشها قال فماتت يعني القطة يعني الهرة فلقد رأيتها يقول رأيت الإمرأة المرأة طويلة سوداء من بني إسرائيل تعذب في هرة وفي الغواية فصَّر عذابها قال ورأيت صاحبتها الهرَّة في النار تنهَشها كلما أقبلت عليها تنهَشها فإذا أجبرت عنها نهَشتها من إليدها كما قال رسول الله يقول فلم أر منظرًا كاليوم قد تأضع يعني من هذا المنظر ورأيت يقول أكثر أهلها يعني النار النساء قالوا بما يا رسول الله قال يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك إساءة أو قال شيئا قالت ما غيت منك خيرا قطر قال فتقدمتُ لما جيءَ بالجنة جيءَ إليه بالجنة كما جيءَ إليه بالنار وغأَ الوعيدَ للذين توعدُ إياه ثمَّةَ بعينه وغأَ الوعدَ الذي وعدَ إياه المُتَّقُونَ بعينه صلى الله عليه وسلم فأقبلَ فتقدم فتقدمَت الصفوفُ حتادنا من قطف للجنة دان قال فأردت أن أتناول من ثمارها لتنظر إليها ولو أخلته يعني هذا الثمر لأكلتم منهما بقيتم في الدنيا ثم بدى لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه صلاة الكسوف الكسوف والخصوف الخصوف قيل ذهاب ضوء القمر أو بعضه والكسوف انحجاب ضوء الشمس أو بعضه وهذا على قول من يقول الكسوف للشمس والخصوف للقمر وهو الأشهر عند أهل اللغة وقيل هو ذهاب أحد الشمس النوغي أحد الشمس والقمر أو بعضه وتغيره إلى السواد يقال كسفت الشمس ويقال خسفت كما يقال كسف القمر وكذا خسف فالكسوف والخصوف بمعنى عند بعض العلماء وأما صاحب الصحيح فقال باب هل يقول كسفت الشمس أو يقال خسفت فتردد الإمام وذكر التبويب بالتردد ليوحي للسامع والقارئ أنه لا يتردع لديه شيء ويرى أنه قد جاء عن عوة قال لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت فعكس الأمر فإن الشائع الرائع أن يقال كَسَفَتْ يعني الشمس فقال عوه لا بل قُولوا خَسَفَتْ ولا تقولوا كَسَفَتْ وهذا موقوفٌ صحيح غواه سعيد وغيرٌ وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه غير أنه مغضودٌ للأحاديث الصحيحة التي تخالفه. إذ جاءت كسوف الشمس من طرق كثيرة فهو قول ضعيف وغاجح في ذلك ما قاله الحافظ في الفتح قال ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف لأن الكسوف التغير إلى السواد والكسوف النقصان الكسوف التغير إلى السواد والخسوف أو الظلم فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تغيرت أو نقصت فهذا صحيح ولا يلزم من ذلك أن يقال أنهما بمعنى يعني الكسوف والكسوف وهذا أعين الأقوال والكسوف والكسوف له أوقات مقدرة كتقدير الليل والنهار وطلوع الشمس وإهلال الهلال وقد أجغى الله العادة أن وقت الكسوف يكون في نهاية الشهر يعني العربي غالبا ووقت الخسوف يكون في حالة كون القمغ بدرا ولا يخسف إلا في ذلك على عادة أجغاها الله في الكون وقتُ صلاة الكُسوف وقتُ الصلاة من ظهور الكسوف إلى حين زوالِه فهذا وقتُها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي فجعل الانجلاء غايةً للصلاة فصلوا حتى تنجلي ولأنها شُرَّعت يعني الصلاة وغبةً إلى الله لرفع البلاء وإيتاء الضياء فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة كيف يُجمع للصلاة؟ يُدعى لها بأن يُنادي مُنادٍ الصلاة جامعة أو إن الصلاة جامعةٌ فهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عم قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي إن الصلاة جامعة وليس لها أذان ولا إقامة كالعيدين فمن يجمع للصلاة؟ يعني هل هذه الصلاة تكون بإذن الإمام بإذن الحاكم أو تجوز بغيظ إذنه قال العلماء لا يُشتغط لإقامتها إذن الإمام لأنها نافلة وليس إذنه شرطاً في النافلة فإذا طوَكَ الإمام صلاة الكسوب فللناس أن يُصلُوها علامية إن لم يخافوا فتنة فإنها عنها صلوها, صلوها سرًا كما قال الشافعية والحنابلة وقال الحنفية لا يقيمها جماعةً إلا الإمام الذي يُصلي بالناس الجمعة والعيدين لأن أداء هذه الصلاة جماعةً عُرف بإقامة رسول الله لها وبإقامة من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم ويغأن أبا حنيفة نص على أن لكل إمام مسجد أن يصليها دون إذن الإمام لأن هذه الصلاة متعلقة برؤية الآية وليست متعلقة بالأمصار والبلاد ولا بالآئمة وقد اختلف العلماء في خصوف القمر هل يصلى فغادا أم يصلى دماعة ذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يُصَلَّ جماعةً بل يُصَلَّ وُحداناً وقعتين وقعتين ولا يُصلُّونها جماعةً لأن الصلاة جماعةً لخصوف القمر يقولون لم يُنقَل عن رسول الله مع أن خصوفه قد وقع في عهده يعني القمر مغات بخلاف الشمس فقد كُسِفَت مغةً واحدة ولأن الأصل أن غير المكتوبة لا تؤدى جماعةً إلا بسنة ولا دليل على ذلك كذا يقولون وهذا عجيب لأن الدليل واضح بل شاع وذاع في الكتب من كونه صلى لخصوف القمر جماعةً أيضاً صلى الله عليه وسلم وفعله عليه وفعله غيره فعن أبي بكرة وغيره قال خسفت الشمس على عهد رسول الله فخرج يجر غداءه حتى انتهى إلى المصلى إلى المسجد وثاب الناس إليه ذهبوا إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس ظهر فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا وقال في أول الحديث الشمس والقمر واضعوا حتى يكشفوا ما بكم وفي حديث عبد الله بن عمر أنه قال فإذا انكسف أحدهما فصلوا وحديث أبي مسعود فيه كسوف أيهما فصلوا وجاء عن ابن من وجه آخر أنه صلى رسول الله في كسوف القمر ولظه من طريق النظر بإسناد حسن أن النبي صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين وقال ابن حبان في السير أن القمر خسف في السنة خمسة من الهجرة فخرج الرسول وصلى بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام ثم خُسِّفت الشمس ثم خُسِّف القمر ما حكم صلاة الكسوف؟ لأننا يجد علينا مثل هذه الأمور فينبغي علينا أن نتعلم هذه الأحكام حتى لا نقاد إلا للدليل إلا للعلم قيل اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدة في حق الرجال والنساء وهذا الاتفاق فيه نظر وفيه أمران كما قال الإمام الألباني الأول دعوة الاتفاق منقوضة لأن أبا عوانة صاحب المستخرج قال باب بيان وجوب صلاة الكسوف ثم صافأ حاديث وهذا ظاهر صنيع ابن خزيمة في صحيحه قال باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وذكر أيضا بعض أحاديثا على طريقة ابن خزيمة في صحيحه والذي تعين من ذكر أقوال العلماء ما ذكره الحافظ قال اختلف في الحكم وفي الصفة فجمهور العلماء على أنها سنةٌ مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها يقول ولم أرى لغيظه إلا ما حُكي عن مالك بن أنس أنها على مدر الجمعة وحُكي ذلك عن أبي حنيفة وقال بعض الأحناف أنها وادبة فاختلفوا على وجوبها وكونها من السنن المؤكدة وغادحوا وجوبها لأمر الرسول قال فإذا رأيتم فصلوا والأمر للوجوب إلى أن يأتي دليل أو قرنة تصرفه للاستحباب أو الندم كيفية الصلاة لا خلاف بين الفقهاء من أنها رقعتين وفي كل وقعة كم وجوع اختلفوا في ذلك فمنهم من قال اثنين وهو المعتمد وعليه الآثار والنصوص ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم من جعل ذلك إلى أن تنتهي الآية إلى أن تنتهي الآية على خلاف يطول ذكره وكيف تمامها؟ أن يقوم الإمام فيستفتح بعد أن يحرم بالتكبير ثم يستعير ثم يقرأ الفاتحة ثم صورة البقرة أو قدرها ثم يركع وكوعا طويلا فيسبح قدر ما أتي تسبيحة أو آية ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد الله ثم يقرأ الفاتحة وصورة دون القراءة الأولى كآل عمراء أو قدرها ثم يصنع ذلك في الركعة الثانية واستدل على ذلك بما صح عن رسول الله عن ابن عباس قال أنه خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى رسول الله والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من صوره البقره والصواب في طول الصلاه وقصرها ليس ان يصلى بالبقره او ما في طولها لا وانما الصواب ان يصلى حتى تنجلي طال ذلك او قصر قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنهم يعني أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمغ لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي فجعل الغاية من الصلاة إلى الانجلاء وجعل الغاية من الصلاة الانجلاء ويلتفتوا إلى هذا إلى أن في الكسوف والخصوف خطبة وصدقة وعطاق وصلاة يعني في مدة الكسوف وفي هذا دليل على أنها ليست على الطول لزماً أو سنةً وإنما على طول الآية التي أغان الله إياها هل يجهب الإمام؟ في الصلاة في الكسوف للشمس وكذلك في الخسوف للقمر أم يخفد يجهر بالقراءة في خسوف القمر باتفاق العلماء وقالوا لأنها صلاةً ليلية ولخبر عائشة قالوا إن النبي جهر في صلاة الخسوف وهذا يدلك على أنه صلى بهم جماعة وقيل لا يجهروا في صلاة الكسوف يعني للشمس لماذا؟ يعني ابن عباس قال إن النبي صلى صلاة الكسوف فلم أسمع منه شيء وإلى هذا ذهب الأئمة أبو حنيف والمالكي والشافعية بخلاف الإمام أحمد قال أحمد وأبو يوسف يجهض بها وهو غواية عن مالك وقد روي عن عليٍ إن أنه فعلها يعني جهر بها وفعله أيراً عبد الله ابن زيد وبحضرته وبوجوده البراء ابن عازب وزيد ابن الأرقم وهما من علماء الصحابة وجاء عن عائشة أن النبي صلى صلاة الكصوف وجهر فيها بالقراءة وهذا في الصحيحين أنه جهر بالقراءة في الكسوف وبوَّب به صاحب الصحيح وجزم به وهو غادِح قال باب الجهد بالقراءة في الكسوف واحتج الإمام الشافعي بقول ابن عباس وهو يذهب إلى عدم الجهد في خصوف الشمس وكسوفها قال, قال ابن عباس قرأ نحوا من سورة البقرة قال الشافعي لو أنه جهر لما احتاج ابن عباس إلى أن يقول نحوا من سورة البقرة ولقال لنا بما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قيل للشافعي عساه كان بعيدا يعني بعيدا عن رسول الله فلم يسمع فقال الشافعي لا إن ابن عباس قال صليت بجنب رسول الله فلم أسمع منه شيء وهذا جاء بإسنادٍ فيه علّة وصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية وعلى تقدير صحته فمثبت الجاه أعني عائشة كما في الصحيحين معه قدرٌ زائدٌ من العلم والمصير إلى قوله وأطرفك بطرفة جاءت من ليلة أتصل علي واحد من هؤلاء الذين أقامهم الله مقام تعليم المسلمين فسألني عن آداب الكسوف لأنه تعين عليه دراسة ذلك تعين عليه دراسة هذا الأمر فقال لي في أمر الجهر والإخفاة ولكن الجمهور يقول بعدم الجهر ويقول بالإصغاء مالك والشافعي وأبو حنيفة نجهر على قول أحمد وأبي يوسف أم لا نجهر فقلت له نجهر لأن الأدلة مع هؤلاء وعائشة في الصحيحين تقول لما صلى الرسول في كسوف الشمس جهر وسمعنا قراءته فنجهر فقال ولكن الصلاة النهارية لا يجهر فيها فنحمل هذا الأمر على أن الشمس كُسِفَت ليلاً فقلت له كيف تُكسف الشمس ليلاً هداك الله إنها تُكسف نهاماً لأنها لا تكون إلا ثمتاً يعني بالنهاء وإنما بالليل هي خُصوف القمر بما تفوت الصلاة؟ كثيرٌ من الحاضرين لم يحضر معنا صلاة الكُسوف صليناها قبل الجمعة بما تفوته وهل فيها قضاء أو لا تفوت الكسوف يعني صلاتها بأحد أمغي الأول انجلاء جميعها يعني الشمس فإن انجل البعض فله أن يشرع في الصلاة الثاني بغروبها كاسفة إذا غربت الشمس وهي كاسفة انتهت الصلاة ولو غربت كاسفة واما خسوف القمر فيفوت المصلي صلاتها باحد الامرين اما بانديلاء الكامل ايضا او بطلوع الشمس يعني ايه لو ظل القمر مخسوفا او مكسوفا حتى طلع الشمس حتى طلعت الشمس فتنتهي الصلاه ولو ظهر القمر هناك لغيرنا مكسوفا فلا نصلي ولذا استحببنا تأخيرها حتى تظهر الآية فهل تشرع هذه الصلاة لغير الخصوف والكسوف؟ قال الحنفية تستحب الصلاة في كل فزع كالديح الشديدة والزلزلة والظلمة والمطر الدائم لكونها من الأفزاع والأهوال وقد روي عن ابن عباس إن أنه صلى لزلزلة نزلت بالبصرة زلزلت الأرض بالبصرة فقام ابن عباس فصلى فقالوا إذن هي لكل آية واستدل بعضهم بأن النبي ظنها القيامة فصلى فقالوا إذن هي لكل آية وأما عند الحنابلة لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة يعني إذا دامت الزلزلة الحنابلة يفزعون إذا دامت وأما إذا مهتزت الأرض هزتها هزةً يسيرة فإنهم لا يفزعون للصلاة إلا إذا دامت فيصلَّ لها كصلاة الكسوف قالوا وبهذا يجمع ما بين الأحاديث وما بين صنيع بن عباس أما غيرها فلم ينقل عن النبي يقول الحنابلة ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى لها يعني المطر والبرق وما أشبه وأما الشافعية قالوا لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة ويستحب أن يصلي في بيته لو أراد الصلاة قال الشافعي نفسه لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا صواعق ولا ديح ولا في غير ذلك من الآيات وآمروا, وآمروا أن يصلي في بيته يعني إذا ما أنطرت مطرا شديدا أو داء الديح شديدا أو داء برق صلي في بيته كذا قال الشافعي وأما مالك فقال لا ولا يصلي في بيته لأنه لم يرد وفي الكسوف والخسوف ذكر وصلاة واستغفار كما قال العُلماء وبهذا يتم المقصود ولله الحمد وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ربِّ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولَّى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده وغسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فقد مغ معنا ما حدث في عهد غسول الله مجموعًا بطرقه مساقًا بلغضه لينجلي لك سنة غسول في ذلك ثم ألحقنا ذلك بكلام العلماء في وقت وكيف يجمع ومن يجمع وكيف تصلى ومتى تصلى وإلى أي مدى تصلى ومتى يخرج وقتها إلى غير ذلك من أمور ولكن شاع بين الناس أنهم يقولون أنتم تقولون غدا ثمت صلاة كصوف وتنكرون على من قال في الغد مطر وفيه غيب فماذاك وهي شُبهةٌ قديمة ذكرها من ذكرها قديماً وأجاب عنها شيخ الإسلام قال وَلِلشَمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَالٍ مُعْتَادَةٍ مَنْ عَرَفَهَا عَرَفَ الْكُسُوفِ والقُسُوفِ كما أن من علم كم مضى من الشهد يعلم أن الهلال يطلُع في الليلة الفلانية أو التي قبلها لكن العلم بالعادة في الهلال علمٌ عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة في الكسوف والخصوف فإنما يعرفه من يعرف حساب دريان هما وليس خبر الحاسب يقول وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكذب فيها من أتى بها على غير دليل فميز بين هذا وهذا أوضح لك ذلك الله دل على له آيات كونية وجعل للآيات أسبابا فأسباب الكسوف هو سرعة الجرم الذي يكسف الآخر كان قنرا أو شمسا وسرعة تعرفه فهي علم بخلاف المطر فهو من رحمة الله ويتعلق بصفته جل وعلا وجعل له أسبابا ك سير السحابي واستقاكه وجعل هذا برحمته فجعل هنا سببا وجعل هنا سببا وعلَّق على هذا السبب آيةً وعلَّق على ذاك السبب آيةً غير أن المطر من رحمة الله جل وعلا فهو متعلِّقٌ بما نص عليه القرآن قال تعالى وهو الذي يغسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلَّت سحابًا ثقالًا سُقناه لبلدٍ ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت وقال وقال كما حكى عن نوح عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدغارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فجعل ذلك سببا للطاعة وجعل له سببا كونيا قال تعالى من يهديكم في ظلمات البحر والبحر ومن يغسل غياح بصغ بين يدي رحمته اله اللهم مع الله تعالى الله عما يشركون وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتغل ودق من خلاله ثم قال فانضو فانضغ إلى آثار رحمة الله كيف يُحيي الأرض بعد موتها قال المفسِّرون وآثار رحمة الله هاهنا هي المطر ومطر من آثار رحمة الله فهذا فوق بين هذا وذلك فعلينا عباد الله إذا ما جد جديد أن نفزع للصلاة وللذكر وللاستغفاء وللتربة والإنابة وللعطاق إن كان قد أمكن والعطاق هو فك رقاب وهناك رقاب قد تعلقت بأعراض قد نهشت وبنفوس قد جرحت وبأمور قد وقعت فعطاقها عطاقها ولا تكونُ مِنَّا إلا لمن خلُصَت سُنيَّته وصحَّت سلَفِيَّته أما من تلوَثَ ببدعة فلا عفاقَ لرقبته والله جل وعلا أسأل أن يمُنَّ علينا بالخير وأن يجمعنا عليه وأن يجعلنا من أهله إنه نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واقم الصلاه الله اكبر